منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا كل حزب بما لديهم فرحون گورنگو شری ک سوف تعلمون فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتَنَا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قولا اطود الا لم يروا ان الله يبسط رزق من في ذلك لآيات لا لقوم يؤمنون فآت ذا القرباح قبو ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما في الناس فلا عند سفر وما تی من زکتی فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمينون کم سی کم القی کم زمین سبحانه